اللهم اخفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا أما بعد أخوتي الأحبة هذا مجلس من مجالس دروس مصطلح الحديث مع كتاب تيسير مصطلح الحديث فضيلة الشيخ الدكتور محمود الطحان وكنا في المحاضرة الماضية كنا قد شرعنا في الكلام عن خبر المردود الخبر المردود وتكلمنا عن الخبر المردود وأسباب رده. والسلام عليكم ورحمة الله. قلنا إن سبب رد الحديث إما سقط من الاسناد أو طعن في الرو. ثم تكلمنا عن أول هذه الأحاديث المردودة وهو الحديث الضعيف وعرفنا الضعيف وقلنا هو يشمل جميع المردود هو القسم بالأقسام كما سأتنا. ثم تكلمنا عن المردود بسبب سقط من الاسناد تكلمنا عن الحديث كنا السقط من الاسناد يشمل المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع أما السقط الخفي يشمل المدلس والمرسل الخفي تكلمنا أيضا في المحاضرة السابقة عن أول قسم من أقسام السقط الظاهر وهو الحديث المعلق الحديث المعلق. قلنا اصطلاحا هو هو ما حذف من مبدأ إسناده راون فأكثر. آه لازم على التوالي. أيقونة سات الله. ما حذفه مبدأ إسناده راون فأكثر على التوالي. وتكلمنا عن شرح التعريف وصوره وإلّا غير ذلك. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى تكلم عن النوع الثاني. هو الحديث المرسل الحديث المرسل قال حفظه الله المرسل تعريفه لغة هو اسم السمفعول من أرسل بمعنى أطلق فكأن المرسل أطلق الاسناد ولم يقيده براوء معروف خلنا الإرسال معناه تعفلنا معتوب مثلا إيه واحد يتكلم مثلا في مسألة معينة أو يتكلم كلام ما يعرفش من اللي قاله لك هذا كلام مرسل يعني الرجل ده بقول كلام مرسل مش عارفين من اللي قاله أصلا مش عارفين أصل كلام ده مين ده معنى الإرسال في اللغة يعني أما اصطلاحا بقى قال هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعين هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعين يعني ايه كلام ده حوالنا نعم ده الحديث حتى يكون حديثا مسنذا لابد أن يكون كل راوي روى عمن فوقه متصل بصير من صير الاتصال حدثنا أو غير ذلك ولابد أن يكون الحديث موجود فيه أول حديث الصحابي كما قلنا ثم قبله التابعي ثم قبله تابع التابعي حتى يأتي المصنف زي مثلاً البخاري أو مسلم، فهنا في الحديث المرسل بقى هو هنا الشيخ قال ما سقط من آخر اسناده من بعد التابعي، ممكن تقول مهلاً بعد التابعي صحابي صح؟ أليس كذلك؟ بلا من بعد التابعي صحابي لا، تقول ممكن يكون من بعد التابعي تابع آخر. مش عارفين فاحنا مش عارفين هل السقط دوت تابعي ولا صحابي من اجل من اجل ذلك اصبح الحديث من انواع الضعيف لان احنا متأكدين ومتقنين الذي سقط هو الصحابي فلا يدور مش اشكال ولذلك حياتنا ان شاء الله في اخر البحث دوت مرسل الصحابي اه اه لو احنا متأكدين ان الصحابي ده هو اللي سقط خلاص الصحابة كلهم عدود لا يضر لجعني ماذا متأكدين هل هو ولا صدق صحابي ولا تابع تاني وازلك في تعريف بعداني تعريف ده, ده يعني للمرسل قد يكون أضاق يسير من هذا وهو ما نسبه التابعين ما نسبه التابعين الذي سمع من الصحابة طبعا إلى النبي ما نسبه التابعين إلى النبي صلى الله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أوصف هنا التعرف وضح شوية صح؟ ما نسبه التابعين إلى النبي نقول أن التابعين هو من من سمع الصحابة أو من رأى الصحابة هذا متابعين هنا التابع بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ايه؟ ما يذكر الصحابة اللي هو الوسطى الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وصورته صورة بقى تعريب دل حيوناه أن يكون التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضراته كذا يعني كان موجود وفعل بحضراته كذا أو كان كذا فيخبر من عن صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كل الكلام مين كلام التابعي لو التابع هو اللي قاله كده يبقى هذا صورة المرسل هذا صورة ايه؟ المرسل غيرت أنف مشكلة اذا عندنا حاجة جمال وانت جاي متأخر شوي بنقول المرسل هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعين فيحتمل ان السقط هذا يكون تابعي او صحابي لو احنا متأكدين ان الساقط ده صحابي خلاص لا يضر لان الصحابة كلهم أدول أما لأننا غير متأكدين بأجل ذلك أصبح حديث مرسل يعني إيه؟ يعني ضعيف مردود قال صورته أن يكون التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضراته كذا وهذه صورة المرسل عند المحدثين واضحة يبقى التابعين لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم نحن عندنا الطبقات مهم جدا تعرف الطبقات مهم عندنا طبقة الصحابة خلاص معروفة وعندنا بها طبقة التابعين وطبق تابع التابعين التابعي التابع ده هو اللي رأى الصحابة ما شفش النبي وإنه لو نشوف النبي أو عناصر النبي كان بقى ايه؟ كان بقى صحابة فما ينفعش القرى رسول الله لازم يكون أخده على الوسطى هو مين؟ الصحابة لازم فكونوا ان هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه في واحد ساخط هنا الساخط ده انا متأكدين متاكدين هنا هو صحابه ولا تابعين عشان كده اصبح حديث ايه مسل او ضعيف قال مثاله ان بعد تابع التابعين يعتبر البخاري ومسلم لا مسلم ومخمد متاخر كان في شيخ او شيخين كمان اه مثاله ما اخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع عن سعيد ابن وسيب أن رأس سلم نهى عن بيع المزابنة نهى عن بيع المزابنة وطبعا أخوان ما... إيه عن المزابنة؟ مزابنة معناها هي بيع الرطب بالتمر بيع الرطب بالتمر كيلا بكيل رطب بتمر كيلا بكيل فهنا لهمنا هنا في إيه؟ استشهاد المؤلف حفظه الله بهذا الحديث. لماذا أتى بهذا الحديث معناه في مسلم؟ إحنا قلنا الكتب المتفق عليها على صحتها. البخاري مسلم. فبليل إلى مصنف رحمه الله. لماذا لم يأتي حفظه الله أو رحمه الله؟ لأنهم شافينه ما تلعيش يعني. فلماذا أتى؟ كان أولى به أن يمثله بحديث آخر في غرب في غير مسلم. طب. هل هذا الحديث في مسلم ولا لا، نعم في مسلم طيب ازاي في مسلم وهو مرسل صحيح. صحيح لا ما له صحابه لا ما له صحابه ثقت مرسل قصدي لو الصحابي سقط لا مش متاكد اسف معلش مش متاكدين ان الصحابي سقط ولا لا مش متاكدين انا قصدي اقول لك هنا اللي كان ينبغي أن يمثله بحديث آخر في غير مسلم في مثلا في الترمذي في النسائي في اي كتاب ثاني مش هقولك أنا بقى أولا هذا حديث نعم في مسلم هذا الحديث فعلا في مسلم كتاب البيوع كتاب البيو طيب لماذا أخرجه مسلم في صحيحه طب ليه مسلم رحمه الله أتى به في الصحيح أولا خلنا تعرفين ما مسلم رحمه الله له طريقة في جمع أحاديثه يعني البخاري له طريقة وله عادة ومسلم مسلم تلميذ البخاري له طريقة وله عادة مسلم رحمه الله كان يأتي بالأحاديث كلها في نفس الباب الواحد يعني ما باب الصلاة مثلا فيذكر جميع الأحاديث التي جاءت إليه في هذا الباب ورباط من الطحاش زي بعكس البخاري البخاري كان يقطع حسب الترجمة حسب فقه الحديث واضح فمسلم أخرج هذا الحديث في صحيحي لأنه جاء مع رواية تانية متصلة في نفس الحديث بالظبط وراء بالظبط يعني أنت مترجع للأصل مسلم ستجده وراء بعض بالظبط جاء في رواية متصلة مسددة في سياق واحد من غير اختصار ولا تقطيع يعني مسلم أراد أن يخرج الحديث في كتابه كما وصل إليه, كما وصل إليه. ولكنه خد بالك بقى لم يذكرها للاستشهاد للاحتجاج يعني ماهيش من أصل الصحيح ولكن ذكرها في استشهاد وليس احتجاجا وليس يعني هذا من الشواهد وليس من الأصول فمسلم جاء بها كذا كما جاءت إليه خرجها من غير اختصار أو تقطيع ومراد الرواية اللي هي فوق ليس المراد ليس مراد الرواية المرسلة المهم اللي هي منه اللي منه أن المرسل من أنواع الضعيف عندنا مثال بقى آخر أوضح من كده مثال تاني أوضح وما روح عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن عطاء خبال بقى عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فقال السلام عليكم يبقى تاني ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن عطاء خد بالك بقى انا عطاء مو لا عطاء بقى عطاء ده اصحابي وتابعي عطاء تابعي عطاء تابعي فكيف يقول كيف يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا إزاي يبقى هو لازم اخده عن عن حد طب هو ما ذكرش هنا ما ذكرش فهيبقش عارفين بقى اخده عن صحابي والأخذ عن تابعي عشان كده أصبح هذا مرسل كان عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل وجهي على الناس فقال السلام عليكم فاعطى هذا أخواننا أعطاء ابن أبي رباح تابعي كبير تابعي كبير سمع من جماعة من الصحابة سمع من جماعة من الصحابة ولكن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسله مرسله واضح أي سؤال في غاتنا اتفضل بالنسبه للامام مسلم ورا الكفايه حضرتك اللي عارفه مسلم اللي في الاحاديث بتاعه كل باب مفيش كان جمع الاحاديث في الباب عكس الامام البخاري الامام البخاري بيحط الصح بس لا ما هو كله صحيح كله صحيح تمام ماشي عايز توصل البخاري رحمه الله اولا تفضل اهو له بس يعني اولا طبعا العلماء اختلفوا ايهما أصح البخاري ولا مسلم طبعا انا باجح أصح البخاري اللي قالوا بقى ان مسلم أصح استشهاده أو استدلوا بما قلنا الآن ان البخاري ان مسلم بيأتي بالأحاديث كلها في مكان واحد. أما البخاري بقطعها. طب البخاري بيقطعها له حسب التراجم حسب ال ال, ال... ال... وصله حسب الباب. لبسن باب كذا. فلا تحته حديث. من بخاري أخونا كان موسوعا. كان فقيها. مش محدث بس يعني كان حا حادث فقيه. فكان له نظرة. ممكن يضع الحديث في هذا الباب. وها مثلا حديث ثاني في باب ثاني حسب فقه الحديث ممكن يكون مثلا باب الحديث بيكرر عن الزكاة ممكن يكون في حتة فيها الزكاة يعني مش كلها عن الحج آه مش كلها مش كلها عن الحج يعني مثلا حديث مثلا جبريل بتاع الإيمان والإسلام والإحسان تلاقي شم تلقي ممكن تلقي باب الإيمان وتلقي باب الزكاة وباب الصيام وهكذا طيب المرسل عند الفقهاء والمحدثين قال ما ذكرته من سورة المرسل هو عند المحدثين أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعامل من ذلك فعندهم أن كل منقطع مرسل كل حديث منقطع ليس متصل ده عندهم عند الفقهاء مرسل على أي وجه إن كان القطاع وهذا مذهب الخطيب أيضاً ليه منه إنه هو عند المحدثين يعني قال حكمه إيه حكم حديث موسى حكمه في الأصل ضعيف مردود ضعيف مردود آه... لفقده شرطا من شروط المقبول هو إيه التصال السند قلنا في حديث صحيح المقبول من شروطه اتصال السند أما ده مش ما هوش متصل إيه فقط شرط من شروط الاتصال إذن هو إيه هو ضعيف في قولنا ما هذا عم في الكتاب يعني ممكن تكتبه ورايا قال موسى رحمه الله المرسل من الروايات المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس خج قال المر قال موسى رحمه الله في مقدمة الصحيح المرسل من الروايات في أصل قولنا الأصله من المرسل من الروايات المرسل من الروايات في أصل قولنا قول المحدثين وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ليس بحجة بالأخبار بالأخبار بالحديث يعني ليس بحجة دخلنا له منا في في المرسل في كدن بقى يعني كثير ممكن نصدر بس اللي يهمنا منه, منه هو المرسل خلاص انتهى من حكمه قال ومجمل ومجمل اقوال العلماء في المرسل ثلاثة اقوال الاول ضعيف مردود ضعيف مردود عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء أحج هذا القول أو أحج هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون الراوي غير صحابي دخل ده اللي منه ده اللي منه من كل الكلام اللي جاي ده يعني ليس وقته الآن يعني فيه كلام في كلام بعض صعب شوية فحن هنأخره إن شاء الله اللي منه إيه بقى آخر بقى الباب مرسل الصحابي مرسل الصحابي قال مرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو فعله ولم يسمعه أو يشهده ليه بقى إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه. يعني مثلا عندنا مثلا هو قال هنا كابن عباس وابن الزبير. مثلا ابن عباس يا أنا صغيرا فمثلا ابن عباس لما يخبر عن أحاديث مثلا لم يحضره ولا المشاهده بل أن يكون قد قالها قبل أن يولد هنا ابن عباس صحابة المصحابي صحابي لو قال قال رسول الله هذا خلاص غالبا سمعه من مين من مين من صحابة أخ صح ولا؟ لا وممكن يكون بس هذا نادر جدا أن من منتابعي لكن هذا نادر هذا نادر ولو كان هكذا بيخبر ولاك حديث اللي فلان يقول يذكر أما إذا لم يذكر فهو غالبا سمعه من صحاب آخر وإن الصحاب كلهم عدول فلا تضر فلا يضر سقطهم لو سقط من اسناد لا يضر الحديث صحيح يعني شف صحابي سمعه آه ممكن يكون سمع ثاني صحاب ما هو الصحابة لو الصحابي أي صحابي لو قال إما أن يكون سماهم من... لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم حيقول قالوا صلى الله كذا لو سمع لو فهم وعلى ما يقول فهم له لا وعما قالوا سمعوا أيضا إما من النبي وإما من مين من صحابي آخر والصحابي سكتوا لا يضره قال حكم مرسل الصحابي قال القول الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به يبقى مرسل الصحابة صحيح محتج به لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة وإذا رأوا عنهم بينوها يعني قالوا نمروا عن مين عن التابعين وقالوا قال رسول الله عليه وسلم أنهم سمعوها من صحابة آخر وحذف الصحابة لا يضر كما تقدم كما تقدم قال وقيل كده ذي يأتي عن القول التضعيف يعني وقيل إن مرسل الصحابي كمرسل غير في الحق ولكن هذا القول ليس بصواب بل هو قول ضعيف مردود والراجح أن مرسل الصحابي صحيح محتج به ولا شيء في ذلك المحدث المحدث احنا نرجع الثاني في اول درس اخدناه هو من يشتغل معنى المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية وهو معنى بيشتغل يعني بيحفظ. حفظ يعني شغل وشاغل يعني شغل وشاغل حديث هل يكون عادة لا، ليش عادة نعم؟ لا انت مش اخد بالك في فرق من بنقول المحدث و و و طرق التحقيق دي حاجه و دي حاجه انت قصدك ايه بتتاخد التحقيق لا يا عبد الله مهندس المحدث بس اللي هو الجامع و ابيس مشترك ويبقى مرجعهم مؤلف كامل ايوه طبعا ما هو شغله الحديث يشتغل بابن حديث ده ده محدث روايه و دراي اخونا الحديث ده مش مش مصطلح بس كم لما الحديث التي تشمل كل الحديث تخريج وتحقيق وكل شيء المعاصرين يعني وقصد المعاصرين طيب كده انتهينا من حديث المرسل قال الحديث المعضل الحديث المعضل قال تعريفه لا تنسوا أننا نتكلم الآن منذ المحاضرات الماضية عن ايه عنواع الضعيف يعني كل ما نذكره الآن ضعيف عشان بس إن في الدرس اللي في في اللي فاتت بعد ما بعدنا نتكلم عن حديث المعلق و... فأخص أنا بقول له هو معلق ده صح ولا ضعيف مع إنه هو عاد مش مش مركز فهو الحديث نعمان كل اللي بتكلم عنه الآن ضعيف مردود ماشي إحنا انتهينا من الصحيح خلاص ولا يوم ألبه آه انتهينا من الصحيح لذاته والح و... لغيره والحسن لذاته الغير بس ده, ده المقبول احنا وقتنا نكلم في كل نوع ايه؟ الضعيف او المرضود قال الموضل لغة نسمة فعون من اعضله بمعنى اعياه اصطلاحا ما سقط من اسناده اثنان فاكثر على التوالي ما سقط من اسناده اثنان فاكثر على التوالي ما هو المعلق يا أحمد؟ حمد. محمد مازن. ما هو المعلق؟ المعلق؟, المعلق. خلي بالك بعه. معلق ما خذف منين؟ من مبدأ اسنادي وقولنا مبدأ اسنادي اللي هو لونه هو... طرف والهو إيه؟ اللي هو من جهة مين؟ المؤلف من جهة المصنف. ماشي من مبدأ اسنادي راون في أكثر عاتوالي. المعلق بعه ما سقطة من إسناده. اثنان فأكثر من أي حتى في الإسناد لكن بشرط إبقيه على التوالي وراء بعض وراء بعض لإذن لو سقط من أول ومن آخر زرثنا لقمنا شان الله كلمة لو سقط من أول ومن آخر ما يبقىش معظم لمنقطع لكن لو اثنين وراء بعض وراء بعض يبقى إبقيه من نص أو من أي حتى بس وراء بعض يعني مثلا سؤال عشان بس ما تلخبطش لو سقط من أول إسنادة اثنين وراء بعض يبقى معلق ولا مو... ولا معضل؟ معضل ماشي طيب لو سقط من أول إسنادة واحد بس؟ ها؟ ماشي يبقى ما أخذها مبأ إسنادة راون في فأكثر واحد أو أكثر أما المعضل اثنين من أي حتة من الإسناد؟ بس شرط إيبقى؟ عشان من الأخبطش إذا لو واحد معزرا لا الشيخ بيقول لو واحد من أ واحد دسبه منقطة كم سئتي منقطة أكتر من, من ممكن أكتر من اثنين لا أكتر من اثنين ممكن أكتر ممكن أكثر بعد ما مثلا المعامل اللي هو المصنف في في كتابين بيقول مثلا حديث سقط روب بدل معن أو اثنين أو اثنين قال بس الشرط يبقى على التوالي ورا يعني ورا الله يفتح عليك كده طيب مثال له بمسبح يوضح يوضح المقال يعني قال مولانا الحاكم في معرفه علوم الحديث بسنة القنبي قام لنا شيخ مالك شيخ مين شيخ مالك عن آ... عن مالك إن انه بلغهم فهنا عندنا في الموطا حاجة اسمها البلاغات بلغات يعني إيه؟ اللي إمام مالك يقول فيها بلغني بلغان عن مين؟ مش عارفين يبدأ من, من الضعيف أو اسمها بلاغات يعني ضعيف أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال حباه بقى من اللي بروي؟ إمام مالك بروي عن مين؟ عن أبا هو ركز في دي بقى بقول اللي بقى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموضع في الموضع. طيب قال فهذا الحديث معضل لعضل ما؟ قال لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبيه ريا. طب عرفنا الزبعة. لك وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث خارج الموطأ في غير بقى كتاب موطأ فمالك هكذا الموطأ. خارج الموطأ ماهوش الموطأ في الموطأ بهذه الصورة لكن انا عرفنا ازاي لما جمعنا الطرق انا فاكرين ان انا في, في اول دروس المصطلح اما قلنا عشان تحكم الحديث لابد ان تجمع طرق الحديث في كل كتب السنة فانا قلنا لما جمعنا الحديث في غير بقى المقطه وجدناها كذا قال عن مالك عن محمد ابن عجلان عن ابي بس سقط كم واحد منهم من أبوه؟ الله يفتح عليك الله يفتح عليك معلش سمحنا نسالك لان فاض بكرته أحسن يبقى محمد وعجلان دول سقطوا منين من, من اسناد ورا بعض يبقى كده ايه ده حكم ان هو ايه ان هو قال حكمه الموضع حديث ضعيف وهو من أسوأ هو أسوأ حال من المرسل ومن قطع لبأ لماذا هو أسوأ حال من المرسل ومن قطع أحسن لا بس قطان اثنين أو ربع قاله وذلك لكثرة المحذوفين من الاسناد وهذا الحكم على الموضع بإجماع علماء بإجماع علماء جابوا احنا قلنا مع ظهر قل لك اين هو لو قررتك كلام هتعرف إيه؟ فهذا حديث موضم لانه بعد الكلام قول ايه من رواية الحديث خارج الموطأ خارج الموطأ يعني في كتاب تاني ما هوش موطأ وقد يكون مثلا في الترمذي في ابن ماجة انت مش اخد بالك معذره هو في الموطا هكذا في الموطا جاءه جاء, مو... جاء معبر طيب احنا بقى عايزين نعرف هل ه... اولا ليه خلى الواحد بيبحث عن الحديث ده لان مالك مش ممكن ان هو على ابو بيرره فلفت انتباه المحدث انا كواحد بشتغل في الحديث اول ما اشوف بيت الحديث كده قدامي ازاي مالك يروي عن ابوه بيرره مش ممكن صح ولا لا لازم في واسطه فانا لما بحثت بقى ما بقى في الموططة أنه خلاص الموطط جاء هكذا فبحثت في التاب تاني في التلميذة في ابن ماجة في النساء لما بحثت وجدت الحديث السند عندي جاء هكذا عن محمد بن عجلان عن أبيه فعرفنا لما قررنا بقى عملنا مقارنة بين هذا السند والسند الموطط عرفنا مين اللي سيط اللي هو مين محمد بن عجلان و أبيه فحكنا على رواية الموطط أنها إيه موضلة أفضل أنا نصر الحديث أنا حسناً ليس مفهمتش أفضل لا الأخ هذا أنا معظم أنا أحضرك لنصر الحديث واحد أه بقية الكتاب الله موضم موضم بكتاب أحسن أحسن من قصد كده أحسن نور كده بالتاني صحيح أيوه صحيح أيوه ذلك طبعاً أحسن نور كده موضمش فيه الصحابيين أه كده خلاص أيوه أحسن لكن لو قلت بقى لو قلت رواه مالك بس لا رواية ما ينفعش تقول مالك بس أن رواية مالك معضلة عايز بقى تقول في التخريج بقى تقول مثلا رواه مالك هكذا مخجأة في غير موطأ ما كنا نخشى عليه من الإعضال وهو رواية مالك عن محمد بن عجلان فمن أجل ذلك ذهب الإعضال وأصبر حديث صحيح تمام الله يفتح عليه ما قال اجتمعه مع بعض صور المعلق عشان بس نوضح قالك بيجتمع مع بعض صور معلق في صور معينة اولا قال ان بين المعطل وبين المعلق عموم وخصوص قال فيجتمع المعطل مع المعلق في كم صورة في صورة هذا بس وهي ايه اذا حدف من مبدأ اسناده خب بالك من مبدأ اسناده راويان مستليان يبقى ايه معلق ومعضل في نفس الوقت لأن مبدأ الإسناد ده معلق وعشان اثنين وارا بعض بقى ايه معلق يبقى م... معلق. يبقى ممكن الحديث لوحده نفس الحديث معلق ومعضل قال فهو معمل ومعلق في آن واحد ويفارجه في السورتين إذا خذف من وسط الإسناد راويان متوليان يبقى ده ايه معضل وايه وليس معلق نعم أحسنتم اثنين إذا حدث مبدأ إسناد راو فقط من أول استاذ روح بس مايه معلق وليس موضوع ليس موضوع الحمد لله من مظان الموضوع يعني من مظان يعني الكتب اللي ممكن تلاقي فيها الموضوع يعني قال السيوطي من مظان الموضوع ومن قطعة مرسال كتاب السنن لسعد المنصور مؤلفات ابن أبي الدنيا يعني ايه ك... يعني هو إيه؟ ليه ابن ابي الدنيا كده طب هو حاطط ايه لكن انت مثلا انت درست علم المعضل وانت طالب علم وعايز تشتغل في المعضل تشوف الروايات وتشتغل هتقوم جايب الكتاب ده كتاب السنن ابن سعيد ادى منصور او مؤلفات ابن أبي الدنيا لو انا فك وتجيب اي حديث فيها غالبا بيبقى معضل او منقطع امرس وانت لا تشتغله بقى. يعني ايه تخرجوا وتحققوا كده فضل لا مش شرط. مش شرط. تا أهم حاجة السند. أهم ما هذا ما هذا مظاهرة ما لأوقع كثير من العباد في في الخطأ. حديث مثلا حلو جميل عجبه. يا مثلا حدق مثلا حديث السوق حديث السوق فضل عظيم جدا. من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملوك الحمد وهو والشكر والقدرة. تا حديث الشق ابن المنكر. ما إنه حديث جميل جدا وعظيم. بعض على ما حسنو، بعض على ما، لكن مثل شغلة بني، طال منكم صلاة السبيح، آه صلاة السبيح فاختلف كبير جدا على ما ضاعفوه إن هياس تصلي ركعتين بعد الفاتحة تسبح ت تسبحت معينة وقدرت في الركوع، صلاة معروف، بعض على يحسنوها يعني حديث مقبول يعمل به، وبعضهم ضاعفه، فالعبرة ليس بنحس حلو مش حلو، عبرة بالسناد. بسم حديث صحيح يقبل أي وراث. حديث ضعيف يرد. قال منقطع الحديث المنقطع. قال لغة هو السفال منقطع ضد الاتصال. فاستلخذا ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه يعني ما هوش منتصل في الأول في الآخر في الوسط طالما ما هوش ما هوش منتصل يبقى هو ايه منقطع طيب هنا سؤال بقى ينفع نسمي الحديث المعلق منقطع ينفع صح والمواضع المقطع أحسن يبقى هنا طالما مش متصل على أي وجه يبقى هو ايه؟ منقطع قال شرح التعريف يعني أن كل إسناد انقطع من اي, وجه من أي مكان كان سواء كان انقطع في أول إسناد أو من آخره أو من وسطه فيدخل فيه على هذا المرسل والمعلق والمعضل لكن علماء المصطلح المتاخرين خصوا المقاطعة بما لم تنطبق عليه سطرة المرسل أو المعلق أو المعضل وكذلك كان استعمال المتقدمين في الغالب ولذلك قاد ناوي رحمه الله وأكثر ما يستعمله في روايات من دون التابعين عن الصحابي كمالك عن ابن عمر كمالك عن ابن عمر هنا بيقول لك في مثال ببيوضح للنقاط هنا وأنا الشيخ بكمش لا أجاب مسلوم طيب خلينا في المثال اللي معنا دوت مثال ما راه النسائي في سننه من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات الودر فذكر حديث الفضائل قنوت عنه قال هذا اسم قطع نقطع له قال ابن حجر رحمه الله عبد الله بن علي هو ابن حسين بن علي لم يلحق الحسن بن علي عبد الله بن علي وهو ابن حسين بن علي لم يلحق مين الحسن بن علي مع انه روى عنه ومع ذلك وما لحقوش يبقى هنا مقطع منقطع في واحد ساقط وما دركوش يبقى لازم يكون في واحد موجود من ده ما نعرفش فحصل فين انقطاع يبقى هو ايه هو طائف هنا في مرسل عمك بقى في الكتاب يقول لك ايه مروى عبد الرزاق عن الثوري انا ابي عن زيد ابن وثيه عن حذيفه مرفوعا إِنْ وَلَيْتُمُوهَا أَبَى بكر فقوي الْأَمِينَ وَلَيْتُمْ إِيهَا الخلافة يعني مقصود هذا الخلافة قال فقد سقط من هذا الاسناد رجل من وسطه وهو مين شريك سقط من بين الثوري وأبي إسحاق يعني يبقى حاسس إزاي مراه عبد الرزاق عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق واضح ماشي سقط آ. ومشي. إذ أن الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق مباشرة، وإنما سمعه من شريك، وشريك سمعه من أبي إسحاق. هنا عندنا هذه اسم قطع، فهذا هذه الصورة لا ينطبق عليها اسم المرسل ولا المعلق، ولا الموضع، فهو إيه نوع معين اسمه إيه اسم قطع، اسم قطع. حكمه طبعا من اسمه حتى من قطع. ضعيف بإجمال علماء لفقض شرطا من شروط القبول هو تصال إيه السند للجهل بحال الراوي المحذوف للجهل بحال الراوي المحذوف نجي بقى النوم هم جدا كده انتهينا فضل الله من إيه السقط الظاهر خدنا كم نوع الوقتي أذكر اذكرهم كده محمد المعلق والمعضل وثاني ثاني أخذنا طيب نجي بقى للسقط الخفي الظهر سهل أي حد بيشتغل في الحديث وعنده لسه بادئ ممكن يشوف كده سيعرف مشكلة في اللي جاي ده ده سقط خفي يعني ايه خفي يعني لا يهتدي إليه إلا الحذاق من المحدثين واحد بقى يكون خبرة يكون عنده دربة وطول باعة في الحديث قل دي طابخ عن هذا النوع ليه ليس يظهر بمجرد النظر لابد من ايه من البحث قال أنواع السحت الخفي قال المدلس المدلس تعرف تدليس لغة اسم مفعول من تدليس وهو في اللغة كتمان عيب السلعه عن المشتري اصل تدليس مشتق من الدلس هو الظلم او اختلاط الظلام فكان المدلس لتغطيته على الواقف عن الحديث اظلم امره فصار حديثه مدلسا يعني ايه يا اخوانا كلامنا تعرف انت لما تروح تشتباب اللي راجل في, في السوق تشتري مثلا سلعة وفي ظهره حلوة جميلة كده في الظهر او بتروح البيت تلاقي ايه تعبان هو ده زي بتقول الله يدوم الناس يعني غش يعني بعض حين تلاقي وده معلومه عرفتها مؤخرا أحلى مثلاً بيفعل مثلاً سمك جمبرى أو غيره وعمل تند حمراء ومتعمل جمل تند حمراء عشان ما جاء الضوء على التند الحمراء فيعكس إن تلقي جمبرى رحمة الله صلاة وعليه <تصفيق> فمهم يعني بديكم سأل يعني فهو كده من ناره هو إيه تدلس غيش يعني ده في الاستراحة وبرضه بيقرب المعنى في مستوى الاستراحة يعني قال استراحة بقى شو بقى إخفاء وإخفاء عيب في الإسلام نفس المعنى النوعي إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره في عيب والمحدث عارف بالاولى والراوي عارف ان في عيب فبيخبي لك العيب ده ويبين لك الحديث ان هو سليم مفيش فيه عيوب عشان انت تقبله تاخده وضعه هذه طبعا التقسيمات والتعريفات وكده فلهمني الآن احنا خدنا فكرة عامة هو المدلس المدلس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره الرغم طب أعمل كده حتى أتيه. قال أي أن يستر المدلس العيبة الذي في الإسناد هو الانقطاع في السند فيسقط المدلس شيخه ويروي عن شيخ شيخه ويحتال في إخفاء هذا الإسقاط ويحسن ظاهره ظاهر الإسناد بأن يوهم الذي يراه بأنه متصل لا سقط. يعني ده أنا مثلا شيخ مثلا وليا شيخ وأنا بحدث بحدث بعد ما يعني ما أصبحت طلق في مرحلة بعض الأداء بعدي وأنا عارف إن الشيخ بتاعه ضعيف متكلم فيه. يعني علماء متكلمين فيه فانا لو قلت حدثني فلان ده لحاجزني يبقى ضعيف طول لان الشيخ ده الوشيخي معروف ان هو ايه ضعيف فانا عايز اخفيه عم السائط الشيخي ده نزلوا من الاسنان وهم قالوا عني بعدين بس لو قلت بقى ايه لو قلت حدثني فلان بيت كذاب ما ينفعش فعمل إيه بقى؟ أقول لك عن فلان. هديك مثال. يعني مثلا ما ما مثلاً ما شاء الله مساحة يعني مثلاً شه متشيخ بتاعي. هو ضعيف. ومثلا الشيخ جمال، الشيخ بتاع بتاع الشيخ جمال، بتاع الشيخ رحمة. يبقى أنا أتلمزه وأحمد شيخي وجمال الشيخ شيخي. فنعرف إني أحمد معذور الشيخ رحمة يعني ضعيف. ولو قلت حدثني أحمد، رح تصحيه رد. فعمل إيه بقى؟ أقول عن جمال. ما أقولش حد بس جمال لو قلت حدثنا جمال، باتنا كذاب. وأي طبعاً ما حدنا قطوش. ولو بس ما دشر حد حدثنا أبداً. لو قلت حدثني أو خبرني، أصبحت كذاباً ويرد جميع حديثي. طبعاً هم ما هم ما... أخذنا ما... ما... ما... ما... لألا مش في كده. ما هم حدنا قطوش. لكن أنا عايز أخف العدة. فهو ما عمل إيه بقى؟ ما أقول لك إيه؟ إخفاء عين في الإسنان وتحصل لظاهرة أنا عايز أن أخفي العدة فأخفيه إزاي؟ أقول لك عن فلان وهو منزل مين؟ ألغى الثاني لا، هناك كثة حاجة هذا كثة كثة ساعة طو. قال أقصام التدليس قال التدليس قسمان رئيسيان هو تدليس الإسنان وتدليس الشيوخ في أنواع ثانية لكن هؤلاء أهم من قسمين أهم اه ما هو غش, غش. كان بهم كده او او او كده او سيئة اخنا هذا كلامنا ان المحدثين كانوا يضمونه جدا جدا يعود ذلك الشعبة الشعبة لكلام قوي جدا في هذا الامر كان ابغت شيء اليه التجلس ده وله كلمة عظيمة جدا احتى في المحاضرة في السنة فاتت لما قلتها للطلبة والاخوة يعني الاخوة استغربوا واخوه قال لي ازاي اقول كده او بقول كده عشان يعيب على التدليس يقول لي بقى شعبه يقول لأن أزني شوف لأن أزني أحب إليه لأن أدلس مش بقى كده أن الزنحة لا يعيش بالله هو بيقول إن, أن يجوز لا وعايز عايز الموضوع عايز يقول لك أن ده وحش جدا أفضل فقال الكلمة الكبيرة دي فهو مزمون طب المدلس بقى أوروه بقى من كده ليه سيئتين قال تدليس الإسنان لقد عرف العلماء الحديث هذا النوع بتعرفات كثيرة جدا ما أهم منه, منه يا أهل قال بقى أن يروي الراو عن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه لغزة لغزة سهلة إن شاء الله أقول لك إيه واحدة واحدة. أن يروي الراو عن قد سمع منه تدليس ما تدليس ايه اخوانا؟ تدليس ايه ده؟ الاسناد خلي بالك التدليس نوعين ايه؟ اسناد وشيوخ وفي تدليس تسويه وغيره كسائتين لكن النقطة اللي همنا تدليس الاسناد والتدليس ايه؟ الشيوخ نحن الآن بنتكلم عن نوع اسمه تدليس الاسناد ولا فهمنا لا تدليس طيب بقولك انه ايه بقى ان يروا الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعهم يعني كلامه كلام مثلا أنا شيخي مثلا فضل الشيخ حسام مثلا ومعروف أنني لا أتأخر ولا أتخلف مثلا يعني أريدكم مثال يعني عملي لا أتأخر ولا أتخلف عن عن جلسة من الجلسات مثلا إلا العذر طار ومعروف أنني ملازم له فجد في مرة تأخرت عن الجلسة وما روحتش من أعذار مرض أو صفر أو غيره فأنا يعز أن يروي الراوي عمن قد سمع منه وفهم هو شيخه وبيسمع منه ما لم يسمع منه فجدت مرة من المرات ما اسمعتش الحديث ده كنت مسافر كنت مريض فأنا يعز علي أنني أجيب بواسطة بينه وبين شيخي لأنني ملازم له وقعد معه في النهار فانو صعب علي اجيب بواسطة تانية في الحديث الحديثة بالذات فقمت مع الشيخ معروف لاني بسمع الشيخ وبحضر للشيخ على طول فلو قلت عن فلان ما عاد شيخه باله واضح؟ لان معروف ان فلان ده ملازم للشيخ ده معروف وان عنه لو جبت كتب التراجم وكتب الرجال فهم هو شيخه وملازم له لكن في حديث معين او حديثين او ثلاثة ما اسمعهمش لأي زرجة بالظروف مسافر مريض أيهاي فعز عليه أنه يجيب وسطه بينه وبين شيخه فأمشي الحديث ده بس بقلتش إيه بقى ده بالذات بقى مقلتش فيه حدثني قال عن، دي معنى إيه بقى ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه ما يقدرش يقول حدثني لأنه لو قال حدثني بقى كده إيه أصبح كذابا يرد حديث، دي معنى إيه ده معنى تعريف. هو أقول له كده الفرق بينه أبداً إرسال خفي هنسيبها ليه؟ لأننا ما نأخذ إرسال خفي سيأتي بعدين فهنسيوه عشان من يتلخبطش يعني هذا معنى كيف يخذ الله من عن كذب؟ لا هو شبيه بالكذب بس مش كذب وقالها بصيغة تحت من السماعة قال لك عنه لو قلت حدثني مش حدثني لو قلت عنه فعند تشبه هو سمع انت بقى تاخدها انت راح هتقول هو ما, ما قالكش اني سمعت لو قال سمعت او حدثني اسمي كده بقى كداب خلاص مش كلام اه حديثه مطلقا خلاص يوضح حديثه بقى بقى حديثه اسمه اسم الموضوع لو كذاب حديثه اسمه الموضوع خلاص برضو بيكذب عنه ادينا شرح محمد أدي. ادي جاي في بقى معروف عنه في مرة واحدة سات النوع الثاني تدلس التسوية تدلس التسوية نعم هواء الكثير هو اثنين درس ما هو ده ما هو ده هو يعني أنه كثير جدا سكرة أنه هو كثير جدا قد يكون بقى سقط... سقط قلم أو كده سأتحدث عن فكرة تدلس البلاد وتدلس التسوية المنجود هنا وغير يعني فان تدلس العطف وغيره السيوخ. طيب قالت الذي التسوية تعريفه قال هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع تدلس الإسناد. تعريفه هو رواية عن شيخه. ثم إسقاط دمّح شرحنا من شوية شرحنا من شوية. ثم إسقاط ضعيف بين ثقتين لاقي أحدهما الآخر. إذا بقول له من شوية ضعيف. بين ثقتين يعني أنا الشيخي مثلا ضعيف وشيخ شيخي ثقة وشيخه هو الشيخة كمان فأمتنئ أنزلت الضعيف ده عشان يسوي أسبوعين تأتي التسوية عشان يسوي إثنان كله مش في حد ضعيف قال وهذا النوع من التدليس شر أنواع تدليس لأن الثقة الأول قد لا يكون معروف تدليس. ويجده الواقف عن السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحه وفي راشد لما اسمع الثاني الشيخ الثاني ده لهم مع يحدث عن الضعيف ده ممكن انا ايه اقول ازاي الشيخ ده يروي ده مع انه ضعيف ما خدش باله ان بسبب العمل كده بسبب تدليس بسبب التدليس قال اشهر من كان يفعله مين بقى من الرواه يفعل هذا وده ينبهنا إيه بقى؟ لما تيجي بقى تشتغل في الحديث وتسمع هذه الأسماء تخلي بالك بقى أول قال بقية ابن الوليد قال أبو, م... أبو مصهى أحاديث بقية ليست نقيه فكن منها على تقيه تقية تحفظها بقى أول ما تسمع بقية ابن الوليد ده لو ألحب أثناء خلاص في مشكلة يمشى الحديث، يمشى الحديث. أما لو أعلم خلي بالك بقى. لو أول ما. لو أو مت لي بقية بنوده في أي حديث، وأعلم خاطي تذكر كلمة دي. أحاديث دقيقة ليست دقيقة، فكن منها دقيقة خلي بالك. قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم في العلم. قال سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهويه ابن راهوية عن بقية قال حدثني أبو وهب الأزدي. النافع عن ابن عمر حديث لا تحمد إسلام المرء حتى تعرف وعقدة رأيه قال أبي هذا الحديث له علة له أمم قل من يفهمه روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمر ده خلنا ثقة متؤمن ثقة عن إصحاق بن الفروة ده إيه ضعيف عن نافع نافع ده مين ثقة عن ابن عمر صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله بن عمرو كنьяته أبو وهب عبد الله عبيد الله بن ابن عمرو ده كنьяته إيه أبو وهب وهو أسد فين عمل بقى قال حدثني أبو وهب الأسد هو هو نفس الشخص اللي هو مين عبد الله بن عمرو فعشان هو عارف إنه عبيد الله بن عمرو ده ضعيف فعمل إيبا؟ كناب ونسبه إلى قابلته قال أبو وهب الأسدي هو هو عبد الله بن عبد طبعا عمل كده ليه؟ عشان هو مشهور أنه ضعيف في يخرج يخلو بهذه فعمل كده فكناه بقية ونسبه إلى بني آسد كي لا يوفطن له حتى إذا طرد إسحاق بن أبي لا يهتدى له قال تدليس الشيوخ تدليس الشيوخ تعريفه هو أن يرعو يرعو عن شيخه حديثا سمعه منه في أسمي أو يكني يمكن تقولها أو يكنيه أو يكنيه بشكون الكافية إيه الاثنين بس الأفصح والأولى يعني بشكون الكاف يكني أو ينسبه أو يصفهم بما يعرف به كيعرف يعني ايه هو شيخ ضعيف فمرة عايز بقى يخب أمره مرة بقى يقول لك مثلا إيه كما شيئتهم قول لك ايه قال أي أن يرؤ الروا مدلس عن شيخ حديثا سمعه منهم يعني لا يوجد إسقاط ولا حذف يعني هو شيخ معروف في تدليس الشيخ لكن يوجد تمويه وترطية لاسم الشيخ أو كنياته أو نسبته أو صفته وتطور ذلك بقول لك ابقاء اسم الشيخ محمود ابن أحمد الطحان اللي هو مين؟ المؤلف الكاتب ب ب بدي مساعة نفسه هو عشان يوضح الصورة بقول لك اسم الشيخ محمود ابن أحمد الطحان كونيته أبو حفص ونسبته الطحا ومن صفاته أن لحيته بيضاء. فيأتي المدلس فيعمل إيه مدلس ذا زكي هو فيعمل إيه مرة يقول حدثني ابن أحمد هو هو هو محمود ابن أحمد الطحا لكن عايز خب عن على المستمعين أو على مطلقي هذا الشيخ الضعيف فيعمل إيه يا من العلماء يجي مرة يقول لك إيه حدثني ابن أحمد ومرة ثانية قال حدثني أبو شهيب هو الطحال إسم أبو شهيب ومرة أقول لك حدثني محمود الحلبي هو اسم محمود ومن حلب من سوريا حدثني محمود الحلبي ومرة أقول لك إيه حدثني ذلحة البيضاء قال فهذه الأمور تنطبق على الشيخ وذلك قال وذلك لأنه بالنسبة للاسم هو ابن أحمد حقيقي فعلا ابن أحمد صح وبالنسبة للكونية فهو أبو شهيه لأن شهيه ابن, ابن من أبنائه وبالنسبة للإسماء فهو حلبي لأنه مديد حلب في سوريا أصف فبحياته بيضاء ولكن الشيخ لا يعرف بين الناس بهذه الأسماء الشيخ معروف بمحمود الطحان لا تذكر اسمه هو معروف بكذا فهو عايز يعمي يخبي فمرة يعمل كده ومرة كده ومرة كده قول مثاله قول ابن قاول أبي بكر بن مجاهد أحد آمة القراء حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد به من أبي بكر بن أبي داود هو ذا دا اللي ضعوه ذا اسمه اسمه أبو بكر بن أبي داود بس مرة عم قال إبقى حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله هو هو ابو بكر أبي ابن ابي داود ابن ابي داود دي ضعيف معروف فهو عشان يخبأ امره ما زغرش اسمه قالك حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله ابن ابي عبد الله اه في الحمد يستطيع عن كده انواع ثانية من التدليس اسمه تدليس البلاد تدليس البلاد وصورته هو يلتحق بدليس الشيوخ مثلا يقول المحدث حدثنا البخاري هو قصده ايه يقصد من يبخر الناس واحد يبخر الناس اسمه البخاري فهو عايز يقول لك بقى الراجل ده بقى اسمه البخاري ده على فكره مش عندكم في الكتاب مش عندكم ده انا مش في الكتاب وحيان مثلا يقول ايه حدثني بما وراء النهر هو اصله ايه نهر دجلة ولا شيئا أو مثلا أنا كده على تلعا أو على نهر النيل مثلا في القاهرة فهو عايز بقى يوهم الناس أن الرجل الناس ارتحل في البلال فيقول لك حدثني بما وراء النهر انت بقى فاكر ايه الناس بقى ان هم في وراء التركستان والملادي بقى هو قصده ايه نهر ايه نهر النيل او دجلة مثلا طيب قال حكم التدليس قال أما تدليس الإسناد فمكروه جدا ذمه أكثر علماء وكان شعبة من أشدهم ذنبا له فقال في أقوال منها التدليس أخ الكذب وقال أيضا لكي ما هنزكرنا من قليل قال وأما التدليس التسوية فهو أشد كراها منهم حتى قال عراقي إنه قاضح في من تعمد فعلي أسألك يا شيخ محمد إذن هو هنا قال لك إيه قال هو قاضح في من تعمد فيقضح فيه بالضعف يعني قال وأما تدليس الشيوخ فكرهته أخف من تدليسي الاسناد لأن المدلس لم يسقط أحدا في تدليس الشيوخ ما سقطش حد لكن هو غير بس في الاسم والكنيه وإنما الكراهه بسبب تضريع المروي عنه وتغيير طريقه عرفت تقول لك حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله من ده انتهت دخل ما تعرفه، لكن مثلا لو قلت مثلا عطول حدثنا لابا بكر ابن ابي داود ابن ابي داود خلاص معروف قال الاغراض الحاملة على تدليس طيب ليه بيعمل, بيعمل, بيعمل كده ليه بيعمل مدلس بقى قال الاغراض الحاملة على تدليس الشيوخ اربعة وهي ضعف الشيخ او كونه غير ثقه شيخه ضعيف فعايز يخبأ امه كما قلنا تأخر وفاة الشيخ بحيث وشارك الطالب في السماع منه جماعة جاءوا بعد هذا الطالب يعني إيه واحد مثلا بقى يقاله مع الشيخ 20 سنة ولا حال قعد مع الشيخ بتاعه 20 سنة العام طبعا 20 سنة دوت يعني إيه ناس أظهر منه بكتير مع الشيخ فهو مستحي يبقى أنا ومثلا الطالب اللي عنده 20 سنة ده أنا مثلا عنده 50 سنة ولا حال والطالب اللي عنده 20 سنة احنا الاثنين نروع نفس الشيخ فهو صعب على نفسه فيعمل كده ما هذا ما فيش حاجه قال صغر سن الشيخ بحيث يكون اظهر من الروعا وده برضه واضح م... الأصل الاصل الشيخ أكبر من التلاميذ ده لكن لكن ممكن تلاقي الشيخ احيانا ربنا ربنا منا واحد مثلا يتربى هو صغير ويصبح شيخ ويجيوا ناس كبار بتعلموا من وده خلنا تلا واضح كده بقى في ايه في الجامعة في تعليم مفتوح مثال يعني في تعليم مفتوح ممكن تلاقي مثلا في كلية مثلا واحد مثلا عنده خمسين سنة تلاقي الدكتور عنده تلاتين سنة خمسين صح ولا لأ لأن بديك مثال يعني قال كثرة الرواية عن الشيخ هو زي يقول لك حدثني فلان واحد بس فهو مش عايز كطة منه فلا يحب الإكثار من ذكر شيخه على صورة واحدة ومش كل مرة أحد أزل فلان لا أحد صغير بحيث يقول ما شاء الله ضربه ده سمع من كسرين من الشيوخ سمع من فلان وفلان أوه أصلا شيخ واحد بس نزمع منه قال الأغراض الحاملة عتليسي الاستاذ خمسة وهي توهيم علوه الأستاذ يعني أخونا لو الأستاذ احنا عندنا في الأستاذ حاجة اسمها أستاذ عالي وأستاذ دازل أستاذ عالي الراوي اللي يكون بينه وبين النبي عليه السلام ناس ليلين اسمه أبو سندة ايه؟ عالي اللي يكون بينه وبين النبي عليه السلام ناس كتير اسمه سندة ايه؟ نازل فكان ال كان محد... كان المحدثون يعني عندهم ميزة عظيمة جدا دي إنه بعندوا إسناد عالي ويفتحروا به لكن الإسناد عالي ولق مثلا زي وقت مثلا دك مثال موضوع القراءات مثلا أو ال... واحد أسمه بيختبكون مثلا على شيخ وده الإسناد في سنة العالي يعني مثلا بينه وبين مثلا نبع السلام مثلا عدد قليل واحد تاني عدد وهكذا فهو هنا لما يسقط واحد يبقى السنة يتخاف شوية يعني مثلا بدلا ما يكون بينه وبين نبع السلام خمسة لا بأربعة بس بأربعة بس وهكذا فوات شيء من حديث عن شيخ سمع منه كثير زي ما قلنا أنا مش عايز أفوت الحديث ده اللي غبت منها عن الشيخ فعايز أروهها وفي نفس الوقت مكسوفة جب وسطة فأمت قيل إيه آه، عملت تدليس ثلاثة واربعة وخمسة فهو الأعواض الثلاثة الأولى المذكورة في تدليس الشيوخ نكتفي عند هذا القدر أن نقام الصلاة أرزائكم الله خير سبحانه في وبحمدك ومحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله